تبع كل شيطان مريض. كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعيت. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضرة مخلقة و.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 فإذا أنزلنا عليها الماء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 وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ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 عِيم البَائِسُ الفَقير ثُمَّ الَّذِي يُقَضِي تَفَسُّهُمْ وَيُوفُونَ العتيق وَيَطَّوُفُونَ بِالْبَيْتِ الْعَتِيق ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ حلفا لله غير مشركين به وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَايِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ ذِرِيَّةٌ فِي مَكَانٍ سَحِيقٌ ذَلِكَ وَمَن يُعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوِى الْقُلُوبَ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ إلَى أَجْلِ مُسَمَّى ثُمَّ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 124. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير 125. فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر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 119. يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا 119. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنزلين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 وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَيٍّ مِّنْ قَرِيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ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 114. ينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم 115. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد 116. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم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 قَنَّهُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ وَخَيْرُ الرازقين لَا يُدَخِّلَ النَّهُمْ دَخْلَهُ يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ الْعَلِيمُ الْحَلِيمُ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوَّقَ بِهِ ثم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 إن الله له والغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أنت تقع على الأرض إلا بإذنه إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْ سَكَنِهِمْ فَلَا يُنَازِعُ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى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 وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يَسْقُونَ بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم أنا روعدها الله الذين كفروا وبئس المصير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 126. إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأبور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق